فضيلة الشيخ عطية صقر يحرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب أو صيام أيام معينة منه وبعضهم يصومه ويصوم شعبان ثلاثة أشهر متواليات فهل هذا مشروع؟ شهر رجب من الأشهر الحرم والصيام فيها مندوب كما ورد في حديث الباهلي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وترك كما رواه أبو داود والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما في الصحيحين بل كان يرغب في الصيام مطلقا فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث العامة ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام في أول يوم منه أو غيره من أيامه ومن غير الصحيح الوارد في ذلك حديث أنس إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر وهو حديث ضعيف وحديث ابن عباس من صام من رجب يوما كان كصيام شهر ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات وهو ضعيف أيضا كما ذكره السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان ثلاثة أشهر لم يرد ما يمنعه وإن قال بعض العلماء إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع فالاولى الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لا يقع الصائم في محظور والله أعلم